وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه امامه بنت الحارث ابنتها بنيه إنك قد فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرير لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فقود له أمة يكن لك عبدا وشيكا يا بنيه احملي عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا الصحبه بالقناعة والمعاشره بحسن السمع والطاعه والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع انفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح والكحل أحسن الحسن والماء أطيب الطيب المفقود والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه فإن حرارة الجوع ملهبه، وتنغيص النوم مغضبه والاحتفاظ ببيته وماله والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير ولا تفشي له سرا ولا تعصي له امرا فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. ثم اتقي من ذلك الفرح إن كان ترحا الاكتئاب عنده إن كان فرحا فإن الخصله الأولى من التقصير والثانية من التكتير وكون أشد ما تكونين له إعظاما يكون أشد ما يكون لك إكراما وأشد ما تكونين له موافقة يكون أطول ما تكونين له مرافقة واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت الله يخير لك لقد أعطت تلك الأعرابية قمامة بنت الحارث التي اوصت ابنتها في ليلة زفافها أعطتها خلاصة تجربتها كزوجة وقد سجل التاريخ وصاياها التي تستطيع بها أي امرأة أن تكون أسعد زوجة وتبني لها بيتا خاليا من أي كدر. لقد وجدت تلك العربية بأن الرجل يحتاج إلى مهارة فائقة لترويضه وللكشف عن خزائنه والاستفادة منها. فقالت لابنتها اشد ما تكونين له اعظاما اشد ما يكون لك اكراما وقد كشفت تلك الاعرابيه عن سر خطير عرفته لدى الرجال فارادت الا تنفصم عرى الشراكه بين ابنتها وزوجها الجديد فنصحتها الا تعاند زوجها وتوقر وتحترم اراءه وحينها ستعيش في ظل وفير من الهناء والسعادة لتجد زوجها مطواعا لها وتمضي تلك الأعرابية في نصائحها وإرشاداتها القيمة فتقول لابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا لقد طلبت منها أن تدنو الى الأرض وتستقر فيها وحينها ستجد زوجها سماء لها يغطيها ويحميها وأنها كلما تشبثت فوق الأرض وجدته يخيم فوقها بعنايته واهتمامه وتقول لها كوني فراشا له لينشر فوقك خيمته ويلقي عليك بظله حتى يحميك من الأمطار والعواصف تقلبات الأقدار لا تفشي له سر أدركت تلك الأعرابية بفطرتها السليمة وعرفت بأن المرأة يجب أن تكون مستودع أسرار زوجها وأن لا تكشف شيئا مما تعرفه عنه أمام أحد لأن الشركاء يجب أن لا يسمحوا لأحد التدخل في شراكتهم أن يبعدوا عنهم الحاسدين والمتطفلين فكم من مشاكل أسرية فاقمت وتضخمت بسبب تسرب تفاصيل عن العلاقة بين الزوجين وكم من أسرار تسربت خارج أبواب البيوت أوقعت هذه العلاقة في مأزق كبير كوني له أمة يكن لك عبدا إنه ذكاء فطري قد عرفت مداخل النفوس ومفاتيحها عند الرجال وعرفت بأنها تبغي من هذا الخضوع أن يقابلها خضوع آخر وأكدت لابنتها بأن زوجها سوف يكون ملكا بين يديها تحركه كيفما تشاء وسوف تجده مطواعا لها يقدم لها الطاعة والولاء طالما حرصت على خضوعها له وقد عرفت هذه المرأة العظيمه أن الرجال ينحنون اجلالا واكبارا وتقديرا للمرأة التي تخضع لهم وتضيف العربية قائله كوني له موافقه اي لا تسفهي له رايه واحرصي ان توافقيه في ارائه ومقترحاته وإياك أن تبدين رأيا مغايرا لرأيه وإياك أن تعانديه لأن من طبيعة الرجال أنهم لا يقبلون أن تشاكسهم النساء في آرائهم وتضيف وأشد ما تكونين له موافقة يكون أطول ما يكون لك مرافقة وهي معادلة عرفتها وعرفت بأن طول الصحبة بين ابنتها مع زوجها سوف تمتد طويلا طالما أنها وقفت معه تسانده وتؤيده في قيادته للأسرة عليك الاحتراس على بيته وماله مقولة أخرى تكشف عن دور عظيم يجب أن تقوم به كل زوجة تريد الحفاظ على بيتها بأنه يجب أن تكون الحارسة والأمينة عليه تصد وتدفع عنه الحاسدين وتمنع عنه أصحاب النوايا السيئة وأن عليها أن تحمي مال زوجها ولا تصرفه إلا لحاجته وضرورته وأن تحاول قدر الإمكان الادخار والتوفير لأن النوائب والأقتار متقلبه وقد تتبع أيام الرخاء والرفاهية وبحبوحة العيش أيام شدة وضائقة وهنا تأتينا هذه العربية بصورة باهرة أخرى من النصائح لتمضي بعيدا في نفائسها فتقول ابنتها عليك أن تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك وإذا بها تأخذنا إلى دار زوجها وقد وجدت ابنتها في حالة من عدم التوافق في الهوى والرغبات مع زوجها وقد وجدت ابنتها فيها ميولا ورغبات غير التي عنده وجدت عنده ذوقا وعادات غير التي تعودت عليه ابنتها وهنا أنصحها أن تتناسى ما عندها وأن توطد نفسها حتى تتوافق مع ما عنده وكأنها تحذرها أن تصنع طعاماً غير الطعام الذي تشتهيه نفسه أو أن تلبس غير ما ترغب به نفسه أو أن تتخذ صديقات غير اللواتي يحذر وينفر منهن هي نصائح ثمينة قالتها هذه المرأة العظيمة لابنتها وتركتها للنساء من بعدها لتكون مفاتيح النجاح والفلاح لصناعة بيوت آمنة قد فازت وربحت المراه التي عرفت كيف تصنع من هذه النفائس والذخائر قلاده تزين بها حياتها وبيتها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 وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المحمري